siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad amin qul ara'aytum in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 سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار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 شهيدا، فقل لهاتو برهانكم، فعلمو أن الحق لله، فعلمو أن الحق لله، وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من وموسى فبغى عليهم وآتيناه من القنوز ما إن مفاتحة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وَبَتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عيدي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله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 قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أُوتِي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أُوتوا العلم ويلكم ثواب الله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 فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة يوسرنه من دون الله يوسرنه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا ما كانه بالامس يقولون وان كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده وينقض لولا أمّن الله علينا لخسف بنا وإن كان إنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسن فله خير منها وما جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا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 في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون أن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أزالت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إله آخر لا شيء هالق إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون